ثابتة. يعني إيش ودائع ثابتة؟ وداع محددة الأجل. الوداع الثابتة محددة الأجل. ان يودع المال يودع المال في المصرف لمدة 6 أشهر، 3 أشهر، 5 أشهر، لمدة عام، 5 أعوام. يبقى يدع يودع المال في المصرف لمدة محددة. أقل ثلاث أشهر. أقله شرط. المصرف لا يقبل أقل من أقلها أشهر. والزيادة مقبولة. زيادة كلما زادا كلما زاد الخير عندهم.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 لكن سيستفيد لهو ما يأخذ منك مال إلا ولا بد أنه في وقتها يقلده طيب فيعطيه هذا الطرف الثاني الوسط هي الوديعة تحت الطلب الوديعة تحت الطلب لها مسمى في المصارف هو لإيه الحساب الجاري الحساب الجاري الودائع تحت الطلب ايش بقى الحساب الجاري هو أنه يودع المال على أن يسحبه أي وقت اشاء على أن يسحبه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 طبعا الفقه فرعا تصور عشان تقول حكم الوديعة لابد بد ان تكيفها تكيفا شرعيا بس شرعي في هذا الباب لابد أن ان تكيفها تكيفا شرعيا التكيف الشرعي لهذا الباب ان تقول اولا نأتي بالحكم الفقه دا دايما الذي اقوله الاقتصادي العاري عن الفقه ضعيف ايه ايش عفعل انت الاصل الاصيل عندك الاصل الفقهي ثم تصوره في الوقت فقط هذا الاقتصاد أما أنت أتي برجل يقول اقتصاد ومال وأموال وهو لا يدري الفقه ولا يعلم التأصيل العلمي الفقهي مش ممكن يكون اقتصاد ناجح عمتا قل حكم الوديعة في الفقه إيش حكم الوديعة في الفقه الوديعة الشرع في الاستلاح الصراحة الفقهاء هي العين التي يضعها المالك في يد الآخر المؤتمن العين التي يضعها في يد الآخر المؤتمن ليحفظها له, ليحفظها له. هذا من باب تنزل تحت بقول الله جل وعلا عموما تعاونوا على البر والتقوى وايضا قول الرسول من استعمل من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل هذا الباب يستلزم ذلك يلزم ذلك لوازم ثلاثه الوديعه وهذه اللوازم نقارنها بينها وبين المصارف اولا ان يد يد المؤتمن يد امان يد الرجل الذي اودعت عنده هذه الوديعه يده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 بيعه يجوز بيع النرسات النرس الذي كانت له نداسة طارئة إتمل لهذا الباب طبعا إذا قلنا بأن النداسات لا يجوز بيعها هل يجوز الانتفاع بها أم لا وجهان في كل مذهب عند الحنابلة واجهان وعند الشافعية واجهان رواياتا عند الحنابلة وعند الشافعية واجهان وعند الماركية واجهان إلا الأحناف الأحناف يقولون بجواز الانتفاع من باب من باب أولى إنهم يقولون بجواز بيع النداسات مش قلنا ذلك نحن المرة فاتت صح ولا لا قلنا ما دام ينتفع ينتفع به يجوز بيعه فهم يقولون إذا قلنا بجواز بيعه فيجوز الانتفاع به من ببقه. لكن بشفعيه وجان وعندما كيرو جان وأما عند الحنابلة روايته والأصح الصحيح انه يجوز الانتفاع بالنبي كما نقرأ الصناعي وقال أجمع على جواز اطعام الكلاب الميت هذا انتفاع على غير انتفاع طل أجمع على جواز اطعام الكلاب الميت